غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الْكَلَامِ رَتِّ الْكَلَامِ رَتِّ الْكَلَامِ رَتِّ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 لو ما تأتينا بالملائكة إن كنتم من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن ظررين.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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله, وما ننزله إلا بقدر معلوم وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَهُوَ مَا آنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ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 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال ألم أكل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين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 ولا ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا, إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَمَ وَلَمْ أُوَعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ الْعَيُونِ أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينٍ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 قال أبشّرتموني على أن سن يكبر فبما تبشّرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكم من القانطين قال وما يقنت من رحمته من رحمه ربه إلا الضالون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 فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذْتُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاتِلَهَا وَأَنْطَرْنَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجْيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَسَبِيلٌ مُقِيمٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَ بِإِيمَانٍ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين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 فاصفع الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني من المثاني وقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا المذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرًا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين تأمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباد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 والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل وثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغينه إلا إلا بشق الأنفس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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيم يُنْبِتُ لَكُمْ بِالزَّرْعِ وَالزَّيْتُونِ وَالنَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 وَمَا دَرَأَ لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا, وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون <تصفيق>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 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّنَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَأَمَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَوَّلَ الَّذِينَ مِنْهُ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ اللَّهُ فَأَتَل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 بلاء إن الله علِمُ بما كُنتم تَعْمَلُونَ فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِإِسَمَثْ وَ الْمُتَكَبِّرِينَ قِيلَ لِلَّذِينَ التَّقَوْا مَا ذَا رَبُّكُمْ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا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 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كون فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ Allah'a bihim al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 يَتَسَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ والشَّمَائِلِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ والمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ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 تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه, وجهه مسودا وهو كظيم فتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب لا ساء أما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من ذابته ولكن ولكن يؤخرهم من أجل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 فرعون فالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى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 من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون, تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى, وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرزل العمر لكي لا لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على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 اثَبِ بِالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأتّم لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر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 Oh, uh...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 لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما اينما يوجه اينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، إلا كلمح البصر يوم هو أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم يمطون أممكم لا تعلمون، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنه وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وإشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول إنكم نكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفسرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسقون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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان ولا تنقضوا الايمان بعد توكيله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه من بعد قوه ان كثن تتخذون أيمانكم تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً أَنْ تَكُونُوا هِيَ أَرْبًا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِ وليبينن لكم يوم القيامة ما كونتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتُسأَل ولتُسأَل نعم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم, ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن, بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحييَنه حياة طيبة ولنجزيَنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.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 على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين, والذين هم به مشركون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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهده وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أقره إلا من أقره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستح ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده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 فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فكذبوا فأخذهم العذاب وهم غالمون فكلوا مما رزقكم الله حلال طيب وشكروا وشكروا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 ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يصلحون متاعا قليل ولهم عذاب أليم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 ثم تابوا من بعن ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وأداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين